أجل الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نكون التعليق على كتاب الإمام الحافظ ودب ديني بجماعة عليه رحمة الله كنا قد وقفنا عند النوع الثامن النوع الثامن من أداب المتعلم كما في عنوان الفصل قد في أدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته فيقول في الأدب الثامن أن يجلس بين يدي شيخه جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقري أو متعبعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع المقصود هنا أن يتكلم عن أنه ينبغي أن يتحل الطالب في حال جلوسه بين يدي شيخه بالأدب وأن يراعي الجلسة التي تدل على أنه مقدر ومحترم وعظم لشيخه ولا يجلس الجلسة التي تدل على استهانة أو استخفاف أو عدم مبالاة ولا الجلسة التي تدعوه إلى الغفلة والنسيان أو الكسل والنوم كأن مثلا يتعمد أنه يجلس كالمنس... كالنائم يستلقي أو يتكي على مرفقه أو ما شابه ذلك لأن هذا يدعوه لعدم الانتباه وقد يدعوه إلى النوم أيضا لكن يجلس جلسة مريحة وأيضا يكون فيها قدر من التقدير والاحترام والإجلال لشيخه وهذا حقيقة يعني تتفق عليه غالب الأعراف في بعض الأمور تتفق عليها غالب الأعراف وهناك أمور تختلف أيضا من عرف إلى عرف فالمهم أن يراعي الجلسة التي لا تدل على قلة احترام أو أدب مع الشيخ وايضا التي تعينه على الفهم والاستيعاب الفهم الصحيح والإسعاب الصحيح فلا يجلس جلسة مثلا غير مريحة فيجعله ذلك غير منتبه لكلام الشيخ ولا يستطيع أن يطيل الجلوس بين يديه ولا أيضاً يبالغ في راحة نفسه حتى يؤدي به ذلك إلى النوم والغفلة وعدم الانتباه ثم يقول ويقبل بكليته عليه متعقلاً لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية هذه حقيقة من أهم الأدب أن يكون منتبه غاية الانتباه لما يقول الشيخ فإنه إذا صرف همه وذهنه إلى الانتباه والاستفادة من كل ما يقول الشيخ قد يغنيه ذلك عن أن يعيد الدرس أو يقرأ الدرس مرة أخرى إذا انتبه الإنسان الانتباه الكامل للكلام قد يغنيه ذلك عن مراجعة الدرس وقراءته مرة أخرى لكن إذا كان كثير الغفلة كثير الغفلة كما يقال السرحان خاطره في كل وادي والشيخ يتكلم لن يستفيد ولن ينتفع وسيكون مضطر خاصة في الدروس الرسمية كالجامعات أو المدارس تجد أنه يأتي يوم الاختبار ويقرأ الدروس كأنها أول مرة تمر عليه لأنه أصلا لم يكن حاضر الذهن مع المدرس عندما كان يحرص على تفهيمه وإعلامه و... وأنا أعرف بعض الطلبة النبهة لا يكاد نذاكر حتى يوم الاختبار لأنه كان حاضر الذهن تمام الحضور عند المدرس فاستوعب المادة وصارت عنده واضحة وبينة ولا عاد يحتاج إلا فقط الأمور التي تحتاج إلى مزيد حفظ نقاط معينة أشياء هي التي يلاجعها مراجعة سريعة ليتثبت من أنه حافظ لها فقط هذا كله بفضل أنه كان حاضر الذهن عند الشيخ من الأمور المهمة حقها يعني أو من فوائد حضور الذهن عند الشيخ أنه لا يستدعيه لإعادة ما قال الإعادة ليست مرفوضة مطلقا لكنها مرفوضة فيما لو كانت بسبب النسيان أو الغفلة عن الشيخ أما أن يطلب منه الإعادة لأن يعني لأنه لم يفهم كلام الشيخ أو يحتاج من الشيخ زيادة إيضاح فهذا لا بأس به أن يطلب إعادة الإيضاح إعادة الكلام لم يفهم ما ذكره الشيخ ويريد منه ويريد منها أن يعيده بأسلوب آخر حتى يفهم هذا مطلوب بالعكس هذا مما ينبغي أن يحرص عليها الطالب لكن أن يطلب منها الإعادة لأنه أخونا في الله كان في وادي ثاني ثم فجأ صحي على نفسه يريد إعادة الكلام هذا فيه مضي على الوقت فيه مضي على الوقت وهو بهذا يجني على زملائه أيضا زملائه حريصون على الوقت وهو بهذا يجعلهم يعني يفقدون وقتا ثمينا كان ممكن الممكن أن يستفيدوا من شيخهم فيه فالانتباه مهم جدا حقيقة على طالب العلم آه آه آه ذكر هنا بعض الآداب الأخرى فمثلا قال فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له يعني عند كلام الشيخ ومدارسته له ولا ينفض كميه ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه إذا قرأتم هذا الفصل وأرجو أنكم قد قرأتمون تجدون أنه عامته آداب آداب تفصيلية هذه الآداب حقيقة نحن نفقدها بالفعل يعني ينبغي أن تدرس وهي مهمة يعني أنت جاوزتها الآن أنا فقط بسبب الوقت ولا يتستحق أن تقرأ وتستحق أن تعلم لأبنائنا والطلاب عموما والأبناء المسلمين عموما يعني الحق يقال أن هذه الأداب موجودة في علمنا لكن المناهج التدريسية الحديثة أغفلتها مناهجنا العلمية في البلاد الإسلامية أغفلتها البلاد الغربية للأسف الشديد يسمونه يسمونها تحت مسميات الإتيكيت أسامي عديدة يطلقون عليها نحن نحتاج حقيقة لهذه وهي موجودة في علمنا ما هي أسلوب التعامل الراقي مع الآخرين والشيخ من الآخرين أعطي حقاً شوية زيادة عن الآخرين لكن هي هذه الأداب ينبغي أن يتأدى بها مع الجميع مع كل أحد وخاصة ان كان من من يفوقك في العلم في السن والدك أخوك أستاذك إمام المسجد كل من يكبرك سناً يستحق الاحترام فهذه الأداب حقيقة ينبغي أن تراعى بالفعل وبعض هذه الأداب التي ذكرها المؤلف بعضها ما زالت أدبا يتفق عليها الناس إلى اليوم وبعضها اختلفت باختلاف الأعراف ليست كل يعني منتزمها عمياني كما يقال بل تنظر إليها إن كانت هي من الأدب الذي يستحبه الناس إلى اليوم فينبغي أن تقتدي بها وأن تعمل بها وإن كانت تغيرت الأعراف وأصبح عند الناس هذا ليس من الأدب ربما كان الأدب بخلافه عند ذلك يختلف الأمر تماما فالمقصود أنه على الإنسان بالفعل أن يعتني بإقراءة هذه الأداب وأن يعمل بها في آخر هذا الفصل يعني ذكر أداب كثيرة حقيقة لا يسلب بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخده أو درب زين ولا يكثر التنحنح من غير حاجة ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه يعني هذا أداب عموما حقيقة في كل وقت ثم قال أورد اثر هو ضعيف عن علي بن أبي طالب لكنه حكمة مستفادة يعني لا إن لم يقولها عليه بن أبي طالب لكنها حكمة استفاد قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية يعني تخصه بمزيد سلام تدخل المجلس وتقول السلام عليكم ثم تقبل على الشيخ كيف حال شيخنا أرجو أن بخير السلام للجميع لكن تخص الشيخ بمزيد تحية واحترام وتقدير هذا أدب جيد وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمز بعينك غيره يعني مثلا بينك وبين زميلك أسرار أو فتغمز له بشيء كأنك تنبه إلى شيء أو ك... هذا غير لائق لا تضحك بغير سبب لا تبتسم بغير سبب هذه كلها آداب ينبغي أن تتبع قال ولا تقولن قال فلان خلاف قولي هذا يسنبه عليه بعد قليل أيضا هذا الأدب هذا أدب مهم حقيقة وأجد أنه يكثر الإخلال به يعني يقول الشيخ بقول فأحد الطلاب يقول الشيخ لكن الشيخ فلان يقول بخلاف قولك يعني كأنه يقول ينبغي عليك أن تترك قولك لقول فلان وهذا ما يصح ان عرفت دليل فلان وخاصة لا يصح وخاصة إذا كان هذا الذي تذكره من المعاصرين لهذا الشيخ لكن لو تقول لمثل لرجل من المعاصرين الإمام الشافعي له رأي آخر تكون أهواً ليست لطيفة أيضاً لكنها تكون أهواً على القلب وأقل في سوء الأدب في درجة سوء الأدب من أن تقول له قال فلان وتذكر شخص معاصر له لأن لما تذكر إمام سابق الجميع يسلم بفضل هؤلاء الأئمة على المعاصرين والجميع يقر بأن هؤلاء الأئمة ينبغي أن يتبعوا ما في أحد يظن نفسه أعلى من الشافع أو أعلى من أحمد أو من مالك أو من أبي حنيفة ما في أحد بهذه الصورة وبالتالي لو قلت له قال أبو حنيفة بخلاف قولك ليست من الأدب لكنها أقل في السوء من أن تقول له قال فلا من أهل العصر طيب إذا عندك اعتراض ماذا تفعل سيذكر الآن المؤلف إذا عندك وجه آخر أو ترجيح آخر على كلام المؤلف ما الذي يمكن أن تفعله سيذكر بعد قليل المؤلف ماذا تفعل. قال ومن تعظيم الشيخ طبعا هذه الفائدة كلها عن الجلوس هيئة الجلوس قال من تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال أمري في تلك الحال ثم يعود إلى من يقتضيه الأدب وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمري أو سلوك الأدب والذي يترجح ما قدمته من التفصيل وسبق كلام عن هذه المسألة مسألة امتثال الأمر أو سلوك الأدب التاسع قال أن يحسن خطابه الآن عن أسلوب الكلام مع الشيخ تكلم أول عن الجلسة طريقة الجلسة عند, المؤ... عند الشيخ والعالم الآن يتكلم عن أسلوب المحاورة مع الشيخ والكلام معه قال أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا أي ولا يقول له لا نسلم ولا يقول له من نقل هذا ولا أين موضعه لماذا ينهى عن أن يقول للشيخ طبعا أن يقول له لا نسلم هذه ظاهرة أنها سؤادة لكن الذي قد يحتاج إلى بيان لماذا ينهى الطالب أن يقول لما يعني ما هو الدليل ما هي الحجة ولماذا ينهى الطالب أن يقول من نقل هذا ولا أين موضعه إن قال قال العالم الفواني كذا لماذا ينهى الطالب أن يقول أين قال العالم هذا الكلام لأنه قد يفهم أنه من نوع التكذيب وعدم التصديق الشيخ يقول لك قال فلا فتقول أين قال ما هو الكتاب الذي ذكر في هذا الكلام وكأن الشيخ متهم في النقل هذا ليس بلا نقل طيب إذا أحببت أنك تستفيد الآن يذكر خليه في مجلس آخر في وقت آخر قل له شيخ أفتنا في يوم كذا وكذا أن العالم الفلاني قال كذا هل يحضركم اليوم في أي موضع كان أو تقدم له ورق بهذا المضمون في غاية الأدب وتبين له أن مرادك من ذلك أن تستفيد أنت من هذا النقل تقف عليه في موضعه لتستفيد أنت من نقله أدب مهم ينبغي أن يراعه قوله لما أيضا حتى في الاستدلال إذا أردت تسمع الدليل من الشيخ فينبغي عليك أن تتلطف غاية التلطف في السؤال عن الاستدلال وقد تسأل ويرى الشيخ أنك لست أهلا لذكر الدليل قد يقول قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان ليس أهلا لسماع الدليل هذا ممكن قد يكون الدليل في غاية العمق وفهمه وإدراكه يحتاج إلى منزله من العلم يعلم الشيخ أنك لم تصل إليها وهذا ليس خاصا دائما أذكر أضرب مثل بعلوم الأخرى لكي لا يظن الناس أننا نريد أن نعطي مشايخ الشريعة قدسية أو نعطيهم هالة الكهنوت إن صح التعبير لا لا. نحن نريد أن تعطيهم حقهم وقدرهم حتى الطبيب قد تسأله لماذا أعطيت هذا الدواء فيقول لك ما أستطيع أعطيك الجواب ادخل كلية الطب وقعت فيها ست سنوات وبعدين تعالي تسألني هذا السؤال حتى أجيبك يعني هل ما أقول تبقى يعطيك, يعطيك فصل دراسي كامل حتى تفهم لماذا كتب لك هذا العلاج كذلك أحكام الشريعة قد يكون الاستدلال فيها في غاية العمق لا يمكن أن تفهمه وهذا واقع لا أقول خيالاً يعني ولم أجعل نهول هذا الواقع المسألة قد تكون خلافية والخلاف فيها طويل عريض ألفت فيه مؤلفات وكتب ومجلدات وقد يعرف بعضكم او قد لا يعرف انه في مسألة واحدة قد يؤلف فيها العلماء كتبا بكاملها كتاب بهذا الحجم واكبر من هذا الحجم في مسألة فقهيه واحدة يعني مثلا مساله البسملة في الصلاه الجهر بالبسمله في الصلاه قيل فيها عشرات الكتب هل يسن الجهر بالبسمله في الصلاه او لا يسن الجهر بالبسمله هل تظن انه ممكن يختصر لك الجواب خلال هذا الدقائق أو أشهد دقائق فيما في هذا الكتاب كله يمكن أن يختصر لك العالم هذا؟ لا يمكن إذن لو سألته بيقول لك والله يا خي المسألة الخلافية والاختلاف فيها طويل والأدلة فيها بالكثير قد يأتي لك بدليل واضح يظن أنك قد تفهمه فإن اعترضت عليه سيقف يقول لك المسألة أكبر من ذلك إذن يحتاج أنك يعني تأتيني في وقت آخر أو نقرر كتابا يدرس في هذه المسألة حتى تفهم ما هو وجه الترجيخ فيها فهذا ولذا كان نص العلماء أنه لا بأس أن يسأل المستفتي عن الدليل يعني لا يعنف على المستفتي إذا سأل عن الدليل لكنه ليعلم المستفتي أنه قد يذكر له المفتي الدليل وقد لا يذكر الدليل وعدم ذكر الدليل ينبغي أن يكون سببه عند المفتي أنه يظن أنه فوق مستوى الطالب لأنه لن يفهمه الطالب فالسؤال عن الاستدلال مطلوب لكن الإجابة عنه قد تكون محمودة في بعض الأحيان وقد تكون غير محمودة في بعض الأحيان ذكر الدليل والتعليم أورد هنا عبارة لبعض السلف يقول وقال بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبداً هذه العبارة قالها أحد كبار فقه الشافعية وهو أبو سهل محمد سليمان الصعلوكي النيسابوري الحنفي نسبا الشافعي مذهبا أحد أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله في سنة تسعين وستين وثلاثمائة للهجرة هو الذي قال من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا يقصد أنه من كان كثير الاعتراض سيء الأدب مع الشيوخ مع أهل العلم فإنه ليس مؤهلا للاستفادة المؤهل للإستفادة هو من كان حسن الأدب مع شيوخي لأنه سيتلقى العلم على وجهه وبطريقة الصحيحة يقول وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي قلت أن هذا تكلمنا سابقا عن هذا المسلم وقلنا أنه هذا أدب مع جميع الناس لا تظهر لي قرينك وصديقك إذا ذكر لك فائدة أنك تعرفها من قبل أن يذكرها هذا من حسن الأدب في يعني معاملت الناس عموما فكيف بالشيخ قال إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك إلا إذا كنت تعلم أن الشيخ سيفرح وسيرضى إن أخبرته بأنك قد وقفت على هذه المسألة من قبل وأنك سترتفع في عينه فيزيدك بمزيد تقريب وحضوة منه وبالمناسبة سعي الطالب لأن يكون مقربا من الشيخ هذا أمر محمود يعني أن يظهر له فضله أن يظهر له مكانته فضله لا بغلو حتى يضجر الشيخ بذلك ولا يقاطع الشيخ من أجل أن يظهر له العلم وإنما يغتنم الفرصة المناسبة لكي يبين للشيخ أنه يستحق الإقبال عليه وأن ترى يعني كأنه يقول للشيخ ترى عندي ذهن يستوعب العلم الذي تعلمني إياه فخصني بالتعليم هذا أمر جيد ويحضرني في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغز لغزا فقال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها مثلها مثل المؤمن شجر لا يسقط ورقها مثلها مثل المؤمن ما هي؟ يقول ابن عمر فذهب الناس في شجر البوادي يعني صاروا يسمون له الأشجار البعيدة اللي في البادي وهم كانوا في بين النخل يجلسون في بستان بل في ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إلا أوتي له بجمار تعرفون الجمار الجمار باطن النخلة النخلة الصغيرة فراخ النخل إذا أراد صاحب النخل أن يقطعها حتى لا تؤذي أمها وتنمو الأم بطريقة سليمة يقطعها ثم يخلعون الذي في اللحاء الذي حول الشجرة ويخرجون باطن الساق باطن الساق يكون لونه أبيض شديد البياض يؤكل يأكله أهل النخل يحبونه له مرارة يعقبها حلاوة مثل عرق السوس وهو شديد البياض حتى شبه النبي عليه الصلاة والسلام في بياضه بالجمار كما في حديث أنس لما انكشفت ساق النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيت ساقه كأنها الجمار لأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وذراعه من تعرضه للشمس صار أبيض مشرب بحمرة لكن باطن جسده كان شديد البيض عليه الصلاة والسلام فأتي النبي عليه الصلاة والسلام, عليه الصلاة والسلام بالجمار وهو بين النخل فسألهم فهم ذهبت أذهانهم يعني ما قالوا في, في أذهانهم لعله يسأل عن النخل لأنه يعتبروه عبر واضح ما يمكن يسأل عن النخل ذهبت أذهانهم في أشجار البوادي يقول ابن عمر وكنت أصغر القوم فاستحييت أن أقول هي النخل وجاء في رواية أخرى أن كان من الجلوس أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر أبوه يقول فخجلت ما سطعت أني أجيب وكان عاشر عشرة يعني كانوا عشرة لحول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشرهم وأصغرهم فالسحن يتكلم فلما عاجزوا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة فلما قاموا من المجلس يقول ابن عمر فقلت لأبي إنه كان قد وقع في قلبي أنها النخلة فقال والله لا وددت أن ذكرتها وأن لي بها خمرا نعم لماذا يقول العلماء من أجل أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ذكاء وفطنة ابن عمر فيقربه إليه رغب أن يكون هذا سبب للتوصل إلى زيادة تقريب ابن عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وأي فضل وشرف أعظم من أن يقرب النبي عليه الصلاة والسلام شخصا أو امرأا من المسلمين أعظم شرف يحبه الإنسان لنفسه ولمن يحبه من المسلمين فأن يقرب الطالب نفسه عند الشيخ بإظهار ما عنده من العلم بأسلوب مؤدب لا يبالغ ولا ولا يجازف ولا يحاول يفتخر بما لديه من العلم بأسلوب جيد وسليم هذا من الأشياء الجيدة والحسنة التي ينتفع بها الطالب ولا شك قال وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف الصواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله الشيخ قد يخطئ بشر قد يقول أمر بخلاف الصواب فعلا قد ينقل نقلا ويخطئ فيه قد ينسب قولا لعالم ويخطئ فيه هذا يحسن ولا يخلو إنسان من أن يخطئ مثل هذا الخطأ فلا ينبغي عليه أن يصرح بتخطيئ الشيخ في ذلك المجلس ولا ولأنه يغمز لأحد الطلاب أنه يرى الشيخ يقول كلاماً خاطئاً ولا يتصرف أي تصرف ينمع عن سوء أتب إن أراد أن ينبه الشيخ فليكن في وقت آخر ولو كان كتابة يكون هذا أو يكتب كتاب بأسلوب مهذب ومؤدب يبين فيه فضل الشيخ عليه ويقول له ذكرتم كذا والذي ظهر لي أن الصواب وكذا وكذا وكذا والدليل وكذا وكذا وكذا وأريد أن يفيدني الشيخ برأيه في هذا الأمر يجعله على هيئة سؤال لا على هيئة اعتراض على كلام الشيخ حتى يكون مؤدبا مع شيخ ثم أيضاً ساق مجموعة من الأداب وأكد على قضية الرد قال ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه حتى فيما لو نسب الشيخ إلى الطالب شيئا فقال مثلا الشيخ للطالب أنت قلت كذا وكذا يقول هنا لا, لا يقول الطالب لا أنا ما قلت هذا فإسلوب لطيف أو رده نمواليف قال لي أقول أنا الآن أقول هذا لكني أسأل سؤالا آخر مثلا لو كان الطالب مثلا يسأل ففهم الشيخ سؤاله وخطأ فقال أنت تسأل عن كذا يقول أسأل عن كذا وأسأل عن كذا وكذا وكذا شوف الأدب يعني تأدب مع شيخه وحقق المقصود أن يبيل الشيخ أنه مراده وخلاف ما فهمه من كلامه آداب جميلة جدا ينبغي وترى هذا الذي نذكره مع الشيخ ينبغي أيضا أن يكون مع الأب كذلك إذا أبوك خاطبك أو كلمك بشيء أو فاهم منك كلام لا ترد عليه حاول أن تتلطف في الجواب مع والدك قدر المسطاع وهناك وسيلة وجدت أنها من أفضل الوسائل يعني في التعامل مع ذوي الفضل من شيخ أو أب أو ما شابه ذلك قد يقول قد يكون خاصة نحن نتكلم بين طلبة العلم قد يكون الإبن أعلم من أبيه أقل الشيء بالشريعة في الشريعة فكان أبوه في مجلس فتكلم بكلام هو يعلم أنه خطأ في الشريعة اقخال إنه هذا حلال أو حرام أو فسر آية خطأ أو نقل نقلا خاطئا أو ما شبه ذلك كثيرا ما أسأل ماذا يفعل الإبن وهو يعلم أن كلام والده خطأ هل يسكت يخشى من أن يحاسب لأنه أمانة العلم ينبغي أن يبين هل يواجه والده بأن كلامه خطأ قد تستغربون أن من أحسن الوسائل أن تقول ما يلي وهذه بالتجربة أقولها تقول في المجلس تقول كما قال والدي الأمر هو كذا وكذا وكذا وقل عكس ما قال والدك تماما الصواب لكن قدمها فقط بهالعبارة كما قال والدي تجد المسألة تنتهي تماما والدك سينتبه للخطأ الجلوس قد يكون بعضهم منتبه وقد يكون بعضهم ما هو منتبه المهم أنه تصحح الكلام دون إحراج الوالد أو الشيخ حتى إذا الشيخ قال نعم هو كما قلتم سيدي الجواب هو كذا وكذا وكذا وتنتهي القضية ما في داعي لتقيم معركة لأ هو قال كذا والصواب خلاف قوله وتقيم معركة من دون داعي لا يجعل المسألة في غاية اللطف وتمر كأنها سحابة صيف لا إشكال فيها هنا خطأ مطبعي عندما قال بل طريقه أن يتلطف بالمعاسرة عندكم بالمعاسرة عن الرد على الشيخ في أول صفحة 589 أول صفحة 589 قال بل طريقه أن يتلطف بالمعاسرة والصواب بالمكاسرة يعني يحيط يكسر عن الرد عن الشيخ ما يحاول يكون رده صريحا على الشيخ بل يحاول يحيد ينحرف ولو قليلا عن مواجهة الشيخ بالرد الصريح أورد أيضا عدد من الآداب حقيقة يعني هنا ذكر المؤلف عدد من الآداب المهمة أيضا وينبغي أن تقرأ لكن أريد أن نبه إلى شيء أشار إليه المؤلف في بعض ما ذكر وهو حسن السؤال للشيخ هذا أدب مهم جدا ينبغي أن نقف عنده ينبغي أن يكون أسلوب السؤال حسن لا فقط في مجرد ما تواجب الشيخ من خطاب يعني تقول شيخنا ما هو قولكم في كذا هذا مطلوب صحيح لكن أيضاً ما هو مضمون السؤال ينبغي أن لا يسأل الطالب الشيخ أسئلة قليلة الفائدة بل ربما تكون معدومة الفائدة وهذه كثيراً لأسف شديد ما تحصل يعني من اللطائف ان احد السائلين سال الامام الشعبي سؤالا من هذا القبيل الاسئله التي هي قليله الفائده قال له هل تزوج ابليس بالله ايش بينفعوا هذا تزوج ابليس ولا قعد عزب من ذيك الايام الى هذا اليوم معناه قال هل تزوج ابليس فقال الشعبي ذلك عرس لم احضره ذلك عرس لم أحضره يعني كان يمكن يجيبه والجواب معروف عند علماء الشريعة لكن الإفادة فيه قليلة يسأل واحد يقول قريب أرسل لي سؤالا يقول علمت أن نعيم الجنة من ثمار وكذا أنها تختلف في لذتها وطعمها عن الدنيا فهل شكلها مثل شكل اللي في الدنيا قلت له إذا دخلت الجنة ستعلم يكفيك أن تعرف أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليش كبرى الرمانة وليش صغرها حبة العنب قديش طولها عرضها لونها اعلم أنه نعيم ما يخطر على بالك وأن فيها ما تشتهي الأنفس وما تلذل أعين خلاص هذا يكفيك ما الداعي لدخول في التفاصيل حتى أنبهنا على المسابقات التي قد تكون منتشرة بين طلبة العلم كثير من أسئلة المسابقات قلية الفائدة مثلا من هي التي تكنى بكذا من هو الذي يعرف بكذا القاب فيها فائدة لكن فائدتها يسيرة لماذا لا تكون هذه الأسئلة في أمور مما يستح... يحتاجها الناس في عبادتهم وصلاتهم وتقربهم إلى الله عز وجل يعني لو كان السؤال مثلا مثلا هل الأمر الفلاني ناقض من, من نواقض الوضوء ولا لا هل يستحب كذا أو لا ما هي مستحبات الصلاة ما هي مستحبات الوضوء ما هي مستحبات الدخول ما هي... تكون أسئلة مفيدة ينتفع منها الناس أما تسأل أسئلة قليلة الفائدة هذا ليس بلائق وذلك يعني بعض العلماء والمشاعر قد يقسوا احيانا إذا سئل سؤالا من هذا القبيل قد يقسوا ومن اللطائفة التي تذكر في هذا الباب أن أحد الشيخ أراد كان عنده طالب كثير الأسئلة التي من هذا النوم أسئلة قليلة الفائدة فمرة أراد أن يؤدبه فجاء الطالب يقول للشيخ أنا كتبته الأسئلة حتى لا أنساها لأنه في غادة الطرافة يقول له يسأل الشيخ يريد أن يسأله عن سنه وعمره وهذا من الفضول واللقافة فقال له كم تعد من السنين فقال الشيخ من الواحد إلى أكثر من ألف فقال الكلميذ كم لك من السن قال اثنان وثلاثون السن فقال الطالب كم لك من السنين قال كلها لله كل سنين لله أعز وجل ما شيء يعني. فقال الطالب ما سنك قال من عظم فقال الطالب ابن كم أنت قال ابن أبن أم ابن اثنين فقال الطالب كم أتى عليك قال لو أتى علي شيئا لمت له مشى علي شيئا لمت وهلكت فقال كيف أقول قال قل كم مضى من عمرك كم مضى من عمرك أنا قلت لو أراد الشيخ يطولها معه حتى لو قال له كم مضى من عمرك قال له لو مضى من عمري شيء لمت هو العمر شيء واحد على قول الشاعر ولد المعزى بعضه فإذا انقضى بعض الفتاة فالكل في الآثار العمر شيء واحد إن مضى منه شيء فقد انتهى ما العمر لا يبعض لو قلت لك عمرك عمرك هو الذي تعيشه كله فمضي شيء منه يعني مضي العمر كاملة بكامله فينبغي أن يراعي الطالب حسن الأدب في السؤال وأن يختار السؤال المفيد والنافع الذي ينفعه في دينه ودنياه ويسأله شيخه عنه, شيخه عنه. العاشر الإقبال على السماع يعني يقول إذا سمع الشيخ يذكر حكماً في مسألة أو فائدة مسغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعراً ينشد شعراً وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغان تقدم هذا حقيقة ذكره وأورد كلمة عطاء التي تؤيد هذا الأدب ثم قال إذا ذكر له الشيخ شيئاً يعرفه هنا أضاف إضافة حتى في هذا الأدب قال فسأله الشيخ هل تعرف هذا الأمر؟ يعني مثلاً أورد له بيتاً من قصيدة فقال الشيخ للطالب هل تعرف هذه القصيدة؟ وافترضنا أن الطالب يعرف القصيدة ويحفظها يقول فمن الأدب أن يقول اسمعها من الشيخ أحب إلي لأنه لا يجوز أن يكذب فيقول لا أعرفها وليس من تمام الأدب أن يقول أعرفها وكانه يقول له أسكت لا تقول القصيدة لأن يعرفها فيقول, فيقول للشيخ في جوابه أحب أن أسمعها من الشيخ هذا الأسلوب اللطيف الشيخ سيعلم من جوابه أنه يعرفها فإن رأى فائدة من ذكرها له ذكرها وإن لم يرى فائدة من ذكرها أعرض عنها وأتى بفائدة أخرى يذكرها للطالب ثم تكلم هنا عن, عن ضرورة الإصغاء وأنه لا يحوي الشيخ هو على هذه المسألة أن يعيد الفائدة وأورد عبارة الزهري الشهيرة عندما قال إعادة الحديث أشد من نقل الصخر وهذا حقيقي كل شخص مننا يعلم أن تكرار الكلام ثقيل على النفس ممل ممل للمتكلم وممل للسامع أيضا وخاصة إذا كان المجلس فيها عدد من الطلاب وغالبهم فهم واستوعب ما قال الشيخ فيكون من الظلم ومن الإملاء لبقية الطلاب أن يكرر الكلام من أجل أنك كنت غافلا عن سماع الشيخ سابقا طيب يقول وينبغي أن لا يقصر الضاء والتفاهم أو يشتغل الذهن إلى آخره الحادي عشر. قال أن لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منهم لا شك هذا من الأدب المهم جدا قد يسأل الشيخ عن مسألة فيطرق الشيخ قليلا حتى يتأمن المسألة ويحضر فيها الجواب المتقن المحرف فيبادر أحد الطلبة من العجلين ما لا أورد أن أقول مسيئي الأدب فيقول الجواب كذا وكذا وهذا خطأ خطأ لا في مجلس الشيخ فقط بل حتى مع قرينك لو كنت في مجلس مع أحد زملائك وجاء أحد وسأل زميلك ما سألك أنت سؤال ينبغي أن تسكت السؤال ليس موجها إليك أصلا السؤال موجه إلى غيرك ان قال لك زميلك ما هو رأيك فلان بماذا تجيب بماذا تنصحني أن أجيبه عندها ابدي رأيك أن تبادر أم ما أن تبادر أنت بالإجابة وأنت لست المسؤول أصلا فهذا ليس من الأدب فكيف إذا كان هذا بحضرة الشيخ والشيخ هو المسؤول فلا يصح أن تبادل بالإجابة وبالكلام قبل أن يتحدث الشيخ خاصة إذا رأيت أن الشيخ يستحضر الإجابة يسكت ويطرق قليلا يتأمل الإجابة ويجيب قال وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان ينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه إذا كان الشيخ يتكلم ما يبادل هو بالكلام فيقطع عليه كلامه لأن هذا فوق ما فيه من سوء الأدب فإنه أيضا يقطع كما يقال سلسلة أفكار الشيخ عنده الأفكار مسلسلة بعضها يأخذ بعنق بعض فهو يريد أن ينتهي من المسألة الأولى ليبني عليها مسألة ثانية ليبني عليها مسألة ثالثة مثل المعادلة يضعها إلى أن يخرج بالنتيجة تأتي أنت فتقطع المعادلة من وسطها فربما فاتت الفائدة وينسى الشيخ ويتشوش ذهنه ولا يستطيع يكمل المسألة كان يريد أن يبينها فعليك أن تسكت الى أن ينتهي الشيخ من كلامه وتجد أنه توقف تماما وربما أيضا يحسن إن هو بادر فقال من كان عنده سؤال فليسأل عندها أبدي ما لديك من سؤال من استفهام من إضافة كل هذا يمكن بعد أن ينتهي الشيخ من كلامه قال ولا يسابقه فيه ولا يساوقه يعني لا يسابق في الكلام ولا أيضا يحاول أن يقول الكلام معه يكرره معه في نفس الوقت المساوق وهذا مثل ما ينهى المصل أن يسابق الإمام أو أن يسايره يساوقه في, في, في قيامه وقعوده وجلوسه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا ينبغى أن يكون بعد. الإمام كذلك مع العالم يقول وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا هذا ذكرناه سابقا وأكد المؤلفنا أن يكون حاضر الذهن عند الشيخ وينبغي عليه أن يحضر نفسه ليكون حاضر الذهن عند الشيخ حضر الذهن لا يأتي فقط بأن تطلب من نفسك أن تكون حضرة الذهن ولكن قبل أن تقبل على الشيخ تخلي نفسك من كل المشاغل يعني إذا في عندك شيء يشغلك في بيتك في عملك انتهي منه واضب أمورك وانتهي وأغلق ملفاً من ملفات ذهنك لتفتح ملفاً جديداً عند الشيخ أما أن تأتي وأنت تارك ابنك في السيارة وقدر على النار يطبخ وقدر على النار يطبخ ذهنك الطبيخي بينحرق والابن في السيارة تخشى عليه من حرارة الشمس لا ما يصير طبعا ضربت بهذه أبثلة ظهورها ولا هناك أمور ذهنية هناك مشاغل ذهنية ينبغي أنك تغلقها حتى تقبل على الشيخ وأنت صافي الذهن مستعد للسماء وهذا ليس فقط في دولوس بل حتى الصلاة ينبغي أن تقبل على صلاتك على مقابلة ربك وعلى مناجاة ربك وأنت خري الذهن أما تأتي وأنت بالفعل السيارة ووقفها ووقف خطأ وتخشى عليها أنه واحد يجي ويصدمها لك في الطريق والوضع عندك مهب سليم ولذاك لا تدافع ولا و... منهي عن هذا كله لماذا؟ حتى تأتي وأنت خالي الذهن من أي شيء شاغل فإذا أقبلت على ربك يعني لا ما عد يبقى إلا أنك أنت بالفعل تستحضر أنك أمام الله عز وجل فيحضرك الاستحضار كذلك إذا أتيت إلى الدرس ينبغي أن تستحضر أو أن تحضر نفسك لتكون خالية الذهن من كل شيء إلا من الإقبال على الشيخ لا من جهة المشاغل تغلق ملفاتها جميعاً في ذهنك ولا من جهة الراحة يعني تكون مثلاً ما تكون قليل النوم تكون قد نمت ما تكون شديد الجوع ما تكون شديد الشبع ما تكون يدافعك الأخبثان ما تكون في حالة حزن شديدة أو غضب شديد أو فرح شديد متزوج في يوم الليلة الدخلة وتجي تحضر الدرس ما ينفع هذا وقت الليلة الدخلة ما وقت حضور الدرس كل الأمور التي تؤثر على الذهم من فرح أو حزن أو آلم ينبغي أن تكون خالية الذهم من هذه جميع. حتى تستطيع أن تسمع وتفهم وتعي من شيخك الثانية عشر قال إن ناوله الشيخ شيئ أن تناوله باليمين الآن طريقة الحركات والسكنات مع الشيخ. المعاطى مع الشيخ بالحركات والسكنات قال إذن ناوله الشيخ شيئ أن تناوله باليمين وإن ناوله شيئ ناوله باليمين لا شك أن هذا من أدب إسلامي لأن الإسلام حس على التيامن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه يحبه التيامن وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يستخدم اليمين في الأخذ والعطاء وفي كل أمر كريم يستخدم اليمين في كل الأمور المكرمة كالأكل والشرب والمصافحة وما إلى ذلك من الأمور التي هي محل التكريم قال فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه كما قلنا هذه أداب تفصيلية يحسن أن تقرأ ولا يعني لا ينبغينا أن نقف عندها فمثلا نضرب مثال بما ذكر هنا مثلا لو أنه يريد أن يقدم للشيخ كتاب ليقرأه وصلته رسالة سلمها من شخص يريد أن يسلمها للشيخ قال إن كان هذا الكتاب يحتاج إلى فتحه ويعرف أن الشيخ يعني لا يغضب ليس سرا يهيئ هذا الكتاب ويقدمه له حتى من دون ما يحتاج أن الشيخ يقلبه يقدم له بالصورة التي سيقرأها بها الشيخ هكذا هذا أدب ولعني ذلك أنه من لم يفعل ذلك سيئة الأدب لكن هذا كمال الأدب هذا من كمال الأدب أن يراعي كل وهذا حتى مع الوالد ينبغي أن تفعل ذلك حتى مع الوالد ينبغي أن تفعل هذا الأمر. ف فينبغي أن يراعي كمال الأدب في تعامله مع الشيخي ذكرون قضية تحتاج إلى شرح لأنها قد تكون غامضة في آخر هذه الفقرة قال وَإِذَا أَخَذَ مِنَ الشَّيْخِ وَرَقَةً بَادَرَ إِلَى أَخْذِهَا مَنْشُورَةً قبل أَنْ يطويها أَوْ يتربها. ما معنى يُترِّبُهَا؟ قبلها قال إذا أخذ ورقة من الشيخ يعني لو أن الشيخ كتب ورقة وعطاها للطالب فقال ينبغي عليه أن يأخذها منشورة يعني ما يأخذها ويطويها مباشرة يأخذها وهي مفرودة ما هي مطوية قال قبل أن يطويها أو يتربها ما هو التتريب؟ كانوا قديماً يكتبون بحبر من الصعب أن ينشف يحتاج وقت حتى ينشف فلو طواها مباشرة انطبق الكلام بعضه على بعض ففسدت الورقة فكانوا ماذا يفعلون؟ عندهم تراب احمر مثل الطين الخفيف جدا مثل البودرة الآن تماماً يضع على الكتاب هذا إذا رأت أن الحبر ينشف بسرعة يضع على الكتاب فينشف الحبر فالتتريب هنا كانوا يفعلون لهذا الأمر تراب خاص مثل البودرة تماماً يضع على الورقة حتى ينشف الحبر ولا يعني ينطبق الكلام بعضه على بعض فيفسد الكتاب هذا هو مقصود بالتتريب التتريب له يعني أغراض كثيرة من هذا الغرض قال وإذا ناول الشيخ كتاباً ناوله إياه مهيئاً لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته كما ذكرنا سابقاً إلى أن قال ولا يضع رجله ويده أو شيئاً من بدنه أو ثيابي على ثياب الشيخ أو وسادته أداب عديدة وإن ناوله قلماً ليمد به فليمده قبل إعطائه إياه وإن وضع يعني أن وإن ناوله قلما فليمده قبل إعطائه إياه يعني يمده يعني يضعه في المداد يعني يضعه في المداد قديما كان القلم لابد أنه من حين لآخر يغمسه في الحبر ليشرب القلم هذا شيئا من الحبر فيكتب به ما شاء من, من سطر سطرين ثلاثة ثم يعود ويغمسه في الحبل مرة أخرى فيقول إذا أراد أن يعطي الشيخ فعليا أن أولا يضع في المداد ليكون مهيئا للكتابة هذا المقصود بالإمداد ثم قال وإنه ولو سجادة ليصلي عليها نشرها اولا أداب كثيرة حقيا يعني حصر هذه الأداب لا يمكن يا أخوان هذه إنما هي تذكر كنماذج لتقيس غيرها عليها لتقييس غيرها عليه. كلها واضحه لا تحتاج الى كثير كلام اخر العباره في حكمه لطيفه يحسن الوقوف عندها وقيل اربعه لا يأنف الشريف منهم وان كان اميرا قيامه من مجلسه لابيه امور لا يأنف الانسان منها يعني لا يجد فيها قضابه ولا يجد انها تحط من قدره بل تزيد من قدره وتزيده مكاناً وشرفاً ما هي هذه الأمور؟ قال قيامه من مجلسه لأبيه إذا دخل أبوك وأنت في مجلس شريف في أفضل مجلس في ذلك المجلس ينبغي أن تقوم وتجلس والدك فيه يقول وخدمته للعالم يتعلم منه إذا أراد العالم منه أن يخدمه في شيء فينبغي إذا كان لا يكلف ذلك شيئا كثيرا ولا يعني ولا يصعب عليه ولا يعسر عليه ينبغي أن يحرص على خدمة شيخه الذي وفر حياته وعمره ووقته من أجل تعليمه وإفادته قال والسؤال عما لا يعلم أيضا هذا لا يؤنف منه لا يؤنف من السؤال عما لا يعلم لذاك العبارة الشهيرة لا يطلب العلم حي لا يطلب العلم حي الذي يستحي لا يطلب العلم لأنه بحيائه لن يستطيع أنا مقصود هنا للحياء الشرعي وإنما نقصد به الخجل الخجل الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وإلى الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء المحمود لا يأتي إلا بخير قال وخدمته للضيف لا شك أن خدمة الضيف ليست إهانة خدمة الضيف ليست إهانة بل هي مما يفعله أصحاب المكانه والقدر الكبير ويعتبرونهم مما يزيدهم شرفا ومكانا أن يخدم ضيوفهم وإني لعبد الضيف ما دام ثاميا بقية الشطر البيت وما في غيرها أو ما من شيمة العبد الشطر الثاني لا أستحذره الآن لكن يذكر الشاعر هنا أنه ليس فيه من شيم العبيد إلا خدمة الضيف فهو إذا جاء الضيف يكون كالعبد له ويدكر هذا في محامده وفي ذكر مكارمه وشرفه الثالث عشر قال إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار سبب هذا الاختيار أنه في الليل قديما كانت الطرق غير منارة والطرقات غير معبدة حفر وحجارة وما شابه ذلك فهو يمشي أمام الشيخ حتى لو كان هناك أمر مكروه ينال هو ولا ينال الشيخ ثم يرى الشيخ هبوطه ونزوله ذهابه يومين وشيء فيمشي على خطواته فلا يتأذى الشيخ بذلك أما في النهار فينبغي أن يمشي خلفه لأنه أكثر أدبا يكون كالإمام والمأمومين هذا اليوم في الغالب غير متحق الليل والنهار سواء الطرق معبدة والمنارة فمن أراد أن ينتزم الأدب الذي ذكره هنا المؤلف ينبغي أن يمشي خلف الشيخ ليلا ونهارا انتهى هذا الأمر إلا إذا تحقق في قرية من القرى أو في مكان نائم فيرجع هذا الأدب ويطبق قال إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها قال وَإِذَا كَانَ فِي زَحْمَةٍ صَانَهُ عَنْهَا بِيَدْهِ إِمَّا مِنْ قُدَّامِهِ أَوْ مِنْ وَرَائِهِ هذه تحتاج إلى وقفة حقيقة صيانة الشيخ من الزحمة مطلوب لكن لا يجوز يكون ذلك على حساب أذية الناس أن يكون في زحام ثم يمشي طالبين أو ثلاثة حول الشيخ يدفعون الناس عن ممشاههم هذا لا يريق الناس لهم حق ولا يحق لك أن تدفعهم والشيخ وإن كان شيخا لكن هو من الناس ليس سلطانا حتى يمشي أمامه جند ويفرقون الناس عن طريقه هذا ليس أدبا تصونه بمعنى إيش تكون حوله تمنع الناس أن يدفعوه يمينا وشمالا لكن لا تبعدهم عن طريقه بغير حق لأني رأيت من يفعل به هذا وما تمنيته النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في حجة الوداع قال ولم يكن أحد يدفع الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك يعني ما كان يقال الناس ابتعدوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يمنع ويصان من أن يؤذيه أحد هذا مطلوب مثل لو معك أبوك ورجل كبير في السن وتخشن واحد يدفعه تمشي تحاول تصونه من أن, أن يدفعه أحد هذا مطلوب لكن أن يكون تزيد على ذلك بأن تطالب الناس أن يبتعدوا عن الطريق من أجله والناس كلهم يمشون والناس كلهم في طريق واحد متوجهين إلى طريق واحد وهو مثل بقية الناس هو يمشي ضمن هذا الزحام ينبغي أن يغلوا بعض الطلاب في شيوخهم حتى يدفعوا الناس ويؤذون الناس في ممشاه. لكن يصنون الشيخ من أن يدفع هذا مطلوب واضح إن شاء الله كلام قال واذا مشى امامه التفت اليه بعد كل قليل يعني اذا مشى امامه لحاجه كما ذكرنا اما في الليل او ما شابه ذلك فان كان وحده هو الشيخ يكلمه حاله المشي وهما في الظلف ليكون في يمينه وقيل عن وجه الخلاف في هذه المساله ايهما افضل بالنسبه للشيخ وهذا حقيقه الاصل فيها ان يكون عن يمينه لا عن شماله. لأن السنة أنه إذا أراد أن يبصق وإن كان الآن يستقبحون الناس البصق في الشارع ولهم حق في ذلك لكن إن أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا يبصق عن شماله فليكن بعيداً عن أن يؤذي الشيخ من هذه الجهة عن يمينه يمشي عن يمينه أيضاً تشبهاً بالصلاة الصلاة المفرد إذا كان مع الإمام يقف عن يمينه وهو مكان شريف جهة اليمين من الشيخ فتقف عن يمينه يعني تفضيل اليمين على سار أوجه عديدة وليست وجها واحدة طبعا الأصل في قضية المشي في الأمام أو الخلف أيضا حديث أبي بكر في الهجرة لما كان يمشي مرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام مرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أتذكر الطلب فأمشي خلفك وأتذكر اللحق الذين يأتون يعني قد يكون سبقون فأمشي أمامك يخشى على النبي عليه الصلاه والسلام فكان ماشي امام النبي عليه الصلاه والسلام او خلف النبي عليه الصلاه والسلام هو خشية على النبي عليه الصلاه والسلام من ان يصيبه اذى من امامه او من خلفه فاذا خشيت الاذى من الامام في الامام واذا خشيت خشيت الاذى من الخلف في الخلف واذا امنت الاذى كل الجهات يكون خلف الشيخ عن هو الاولى قال ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه لا شك إن هذا مطلوب مزاحمة الشيخ ليست لائقة ومزاحمة القرين ليست لائقة مزاحمة الوالد ليست لائقة وكذلك مزاحمة الشيخ ليست لائقة فإن في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما يعني إذا كان الشيخ يمشي مع شخص ويتكلمان ثم أراد الشيخ من الطالب أن يشاركهم الحديث فلا يأتي بيدخل بين الشيخ والشخص الذي معه وإنما يأتي بجوارهم عن يمين الشيخ أو عن يساري حسب الطريقة الذي يمشون فيه فيتكلم مع الشيخ لأنه من غير اللاقل يتكلم خلف الشيخ فيضطر الشيخ أن يلتفت إليه حتى يسمع كلامه وإنما يأتي عن يمينه أو عن شماله يساويه فيتحدث حتى يسمعه الشيخ إذا أشركه الشيخ في الحديث قال وان صادف الشيخ في طريقه بداه بالسلام يقصدوا بالسلام اذا كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد هذه أدب كلنا يعرف ما هو وجه الادب فيها هل من ادب ان انظر للشيخ وهو الباب هناك فاقول السلام عليكم يا شيخنا وارفع صوتي بالصوت ام ان اذهب اليه واسلم عليه واقول السلام عليكم ورحمه الله وكيف حال هذا الادب وحقيقه أنت إذا أردت أنك تعرف يعني ما هو الذي يلزمك أن تفعله من الأدب عند الشيخ ضع الشيخ أنه الأمير أو الحاكم انظر ماذا استفعل مع الأمير والحاكم الشيخ يسحق هذا الاحترام أكثر كل الأداب التي ذكرناها استحضر هل يمكنك أن تتقدم الحاكم تمشي أمامه مستحيل بينك ونفسك تقول أنك خطع رجلي ولا أمشي أمامه الحاكم والأمير صحيح ولا لا هل يمكن أن تقطع كلامه إذا تكلم فجأة كذا تقاطع في الكلام ما يمكن أبدا فلا يصح أن يكون من عظمته للدنيا أعظم عندك من عظم... من عظمته للآخر فإجعل هذا المقياس الآداب التي ترى طبعا لي... هم ليسوا سواء للأمير حقوق ليست للعالم وللعالم حقوق ليست للأمير لكن يبقى أن الاحترام والتقدير يستحقه كلاهما فهناك أداب كثيرة الشركان فيها فينبغي عليك أن تحاكم نفسك هل أعطيت العالم حقه من هذه الأداب أم لم تعطي هذه الأداب وهكذا نكون قد امتحينا من, من من هذا الفصل وسيكون غدا إن شاء الله الفصل الثالث إلى آخر هذا الفصل إلى صفحة 607 يعني من صفحة 595 إلى صفحة 607 هذا سيكون درسنا في الغد درسنا في الغد إن شاء الله ننظر للأسئلة جاءتني أسئلة قليلة أيضا مكتوبة لا من الإجابة عليها ظهر أنها إلى أرجو الإفادة بنسبة لآيات التحصين أثناء الحيض أو النفاس مثل آية الكرسي والإخلاص والناس والفلق والخاتيم والبخويرها آيات التحصين فلا يجوز أبدا قراءتها ثم يقول السائل أو السائلة عفوا فما الفرق بيننا وبين النصارى ما السؤال الثاني ما عارف وش به لكن الحائض والنفاس الراجح أنه يجوز أن تقرأ القرآن في خلاف المسألة يجوز أن تقرأ القرآن من غير مس بشرط أن لا تمس المصحف أن تقرأ القرآن يجوز فإن كان المقرؤ دعاء فأكثر علماء على جوازه يعني أن تقول مثلاً ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على بنار تقرأه لا على أنه قرآن وإنما على أنه دعاء حتى الذين حرموا على الحائض أن تقرأ القرآن كثير منهم أجازة أنه إذا كان من باب الدعاء يجوز أن تقوله يعني دعاء قرآني يجوز أن تتلوه على أنه دعاء لا على أنه قرآن لكن الراجح على كل حال أنه يجوز للحائض النفاس أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمس المصحف فإن مسته بحائل جاز يعني كأن تلبس قفازين أو أن يكون نفس المصحف مغلف بغلاف يحميه ليس هو جلدته التي تلسقه إنما تضع عليه قطعة من القماش وتمسك المصحف تقلب الصفحات وفي يدها إما قفاز أو منديل لا تمسك الصفحات وهي حائضة أو نفاس كالجنوب فهذا جائز لكن أن تقرأ القرآن الراجح أن تقرأه وقد تكلم عن هذا أحد العلماء وابن قيم الجوزية بكلام طويل جدا رجح فيه هذا القول وبين أدلة هذا القول بكلام متين تقول هل يجوز أن يقول الإنسان حول واثناء التسوك اللهم طهر فمي اللهم نوع قلبي اللهم حرم جسدي على النار يجوز يعني يجوز بجهة دعاء طيب وأن يقوله الإنسان عند التسوك أو في غير التسوك جائز لكن بشاطة لا تعتقد أنه سنة لا تعتقد أن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تفعله على أنه دعاء ترجى إجابته في هذا الوقت في غيره من الأوقات وأن يستحضر الإنسان الإخلاص عند التسوق سؤال آخر تقول هل يجوز للمستحاضة أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أي أن تصلي الظهر قبل العصر بوضوء واحد المستحاضة في خلاف بين العلماء من أهل الملم من يرى أنها تتوضأ لكل صلاة ومنهم من يرى أنها لا يشرط أن تتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض غضوها إلا إذا خرج الحدث المتعمد منها يعني مثلا مثل التي غير مستحاضة وأنه رجح القول الثاني كذلك الذي معه سلس بول الذي يخرج منها البول دون إرادة من غير إرادته من أهل العلم من يرى أنه يتوضأ لكل صلاة إذا أدن للظهر يتوضأ ويصل للظهر ومنهم من يرى أنه لا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يتوضأ كغيره إن خرج البول منه بعمد هذه يكون ناقل. لكن إن خرج بغير قصد بسبب هذا المرض الذي طبعاً إن هذا يخص المريض ما كل شخص المريض بسلسل البول وهذا هو الذي أرجحه الثاني هو الذي أرجحه أنه مادام أنه مريض ولا يخرج منه البول بعمد فإنه لا ينقضه لا ينقض الوضوء كذلك دم المستحاضة بنفس الصلاة امرأة طلقها زوجها طلقها واحدة ثم أرجعها بعد انقضاء العدّة بعد أربعة أشهر هل يجوز؟ لا إذا انتهت العدّة لا يجوز أن يرجعها لا بعقد جديد إذا انتهت العدّة لا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد إذا كانت الطلقتها ليست بائنة إذا كانت الطلقة ليست بائنة أي ليست الطلقة الثالثة إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ثم انتهت العدّة يجوز أن يرجعها لكن بعقد جديد يتقدم خاطب كبقية الخاطبين ويمكن أن تقبل به ويمكن أن لا تقبل به ويمكن أن تقبل بزوج غير فبعد انتهاء العدة من الطرق الأولى او الثانية تصبح إمرأة أجنبية عنه مثل بقية النساء الأجنبيات يحق لها أن ترجع للزوج الأول ويحق لها أن تقبل زوجاً آخر يتقدم خاطب ويحق لها أن توافق عليه ويحق لها أن ترفضه أما إذا أراد أن يرجعها قبل انتهاء العدة فلا تحتاج عقد وهي زوجته ما يحتاج إلا أن ينوي إرجاعها فيرجعها كيف؟ الطرق الأولى والثانية ما إنما لا يجب أن تتزوج غيره إذا طلقها ثلاث طلقات إذا طلقها ثلاث طلقات فإنها لا ترجع لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر تقول هنا تكمل هنا تبين الأسبقية ستقول علما بأن الزوج أرجع زوجته بدون عقدٍ ومهر جديد وقال إنه اجتهد وسأل فقال إنه يجوز في رأي المالكية فأرجعها بدون عقد جديد الذي يعرف أن هذا القول غير صحيح ولا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد وهذا الاجتهاد ليس في محله طيب السؤال الآخر مكتوب على كل حال يعني له اجتهاد في طريقة الجلوس عند في حلقات الدروس يعني لا أرى في داعي لذكري السؤال هذا لا أرى في مصلحة من ذكري في سؤالي أخوان آخر اتفضل طيب أحسنت يقول هذا الذي أرجع زوجته بهذه الصورة ما الذي يعمله الذي يعمله الآن إنه يعني يترك يتركها الآن ويرجعها إلى أهلها ويعقد عليها عقد جديد ويرجعها ولا بأس ليس عليه شيء مدام أنه اجتهد إذا صدق واشتهد وسأل وظن أنه فعل هذا على وجه الصواب فأرجو أنه لا يكون آثما إذا اجتهد وسأل بالفعل لكن عليها أن يعقد عليها عقد جديد وأن يعني يرجعها إليه بعقد ومهر جديد إذا هو أن نتكلم نحن الطرق الأولى والثاني اللي هي البينون الصغرى إذا طلقها الطرق الأولى وانقضت العدة الكلام إذا انقضت العدة إذا انقضت العدة لابد أن يعقد عليها عقدا جديدا ولا يعيدها من غير عقد لكن إذا ما انتهت العدة هيجوز له أن يراجعها بغير عقد جديد أما يجوز فأرجو أنه يجوز ما ما هذه غالب هذه المسألة في ذكرناها ليست في باب الذي يجوز والذي لا يجوز وإنما في باب الأكمل والأكثر عدبا الأكمل والأكثر عدبا فالذي أظنه إنه إذا كان لا يخشى من أنه يصير فتنة أو يصير لغة أو يصير كلام أو كذا فلا باس أن ينبه لكن إذا كان يخشى منه يحصل يعني شيء من المدافع والكلام والفتنة والكذا فالأولى السكوت. السكوت والمثل مثل تماما خطبة الجمعة لماذا نهي عن أن تقول للذي يتكلم صح كما جاء في الحديث لا تقول له حتى أسكت لن يخشنك تقول له يسكت يقول لك لا أنت لا أسكت تقول لا لا أنت تكلمت يقول يرفع عيده ويضربك وتصير مشكلة فبعض الأحيان السكوت عن بعض الشر أفضل وبعض الشري أفضل من بعض فإذا كان يخشى من فتنة يسكت ولا يزيد السوء سوء لكن إذا ما يخشى لا بأس أن ينبه بغمزة بالعين بحركة بكذا إن أمكن أن يجعل الشيخ هو الذي يتنبه لهذا الأمر فينبه الطالب إلى هذا لا بأس فضل الشيخ يسأل الأخ الفاضل جزاو الله خيراً عن قراءة القرآن لغير متطهر أولاً نتكلم عن الذي معه حدث أكبر الذي يعني الجنوب, الجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا أن يمسه أبداً سواء كان رجل أو امرأة كيف؟ لا الكلام عن النطق الكلام النطق باللسان أما أن في قلبه دون أن يتحرك لسانه هذا ليس قراءة في الشرع لا يسمى قراءة الصرع القراءة التي تكون بتحريك لسان والشفتين فقراءة القرآن للجنوب لا تجوز إلا أن يتطحر أما الحائض والنفساء كما ذكرت سابقا فيجوز أن تقرأ بغير مس فيجوز أن تقرأ بغير مس وأما غير المتطحر طهارة صغرى يعني غير متوضع طاهر من الحدث الأكبر ليس جنبا ولا المرأة لا تكون حائضا ولا نفاسا فالقراءة لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز أن يقرأ وإنما اختلفوا في مس المصحف لغير المتوضع فمن أهل العلم من يرى أنه لا يمس المصحف ومنه من يرى أنه يمسه والراجق والله أعلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر طهارة كاملة والدليل ليس هو قول الله تعالى لا يمسه إلا مطهرون لأن هذه الآية لم تأتي في القرآن وإنما جاءت اللوح المحفوظ والمقصود بالمطهرين في هذه الآية الملائكة وإنما الدليل على ذلك هو حديث عمر بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم ولا يمس القرآن إلا طهف هذا هو الدليل الذي يدل على عدم جواز مس القرآن إلا المتوضع لكن يستثنى من ذلك في لو كان المس من أجل حمل المصحف وضعه على رف يعني مثلا أنت ماشي وضعت وجدت المصحف في مكان غير لائق وأنت غير متوضع فليجوز أن تأخذه وتحمله وتضعه في مكانه اللائق تريد ان تضعه في الشنطة من أجل أن تذهب إلى الدرس وتتوضع ثم تقرأ وانت غير مجرد حمله ووضعه في مكان هذا جائز الملحل عن أن تحمله من أجل القراءة وأنت غير متطهر والمسألة فيها خلاف لكن هذا الذي يترجح عندي والله أعلم ولو قيل باستحبابه دون الوجوب لكان ايضا وجيها يعني هذا الترجيح الذي أرجحه لا أقطع به وإنه هو ترجيح مظنون وهنا قول وجيه جداً أن يكون الوضوء مستحب وليس واجباً يعني هذا عندي أنا الدرجة ثانية في الترجيح درجة ثانية في الترجيح طيب فيه سؤال أخير يا أخوان فضل وأنت بعده أنه فيه وقت ما جاني المنذر بإنتهاء الوقت نعم كيف تصعدن الطلبه ما تصورت وكذا وكذا لا لا لا تلتفت لهذا يقول الاخ انه قد يحاول الطالب ان يتقرب الى الشيخ وان يظهر يعني مكانته للشيخ من فينفر منه بعض الطلاب يظنون انه يفعل هذا من باب التزلف ويعني والم النفاق والمجاملة غير المحموده للشيخ فأقول لا تلتفت لهذا بل هؤلاء صواد لك إذا كانت كان نيتك حسن بالفعل في التقرب إلى الشيخ من أجل أن تستفيد منه فهذا أمر حسن ولا تلتفت لهؤلاء الكسالة سيئي الأدب الذين يريدون أن يمنعونك من أن تتقرب إلى الشيخ لا تلتفت لذنونهم وبين لهم يعني لا يعني ذلك أنك تعرض عنهم إذا فاتحوك او جاء ما يستدعي أن تبين وجهة نظرك فبين لهم وجهة نظرك فضلوا في سؤال آخر وكذلك لا لا هذا النص كثير من أهل العلم أنه لا يعتبى قارئ بل الإمام النووي عليه رحمة الله كان يشتريط أن يسمع نفسه وغيره من أهل العلم كان يشتريط أن يسمع نفسه لكن الإسمع ليس بشرط أن يكون بصوت ليس بشرط الراجح أنه لابد أن يحرك شفته شفتيه ولسانه لا تكون قراءة إلا إذا حرك شفتيه ولسانه لا, يعني لا تكون قراءة التي يتعبد بها في الصلاة لكن إنه قد يور الإنسان القرآن على قلبي فيؤجر يتدبر ويتأمل الآية وتلو الآية ويؤجر على ذلك لكن لا يؤجر عليها قراءة من قراء القرآن يعني من قراء القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف هذا من يقول ألف لام ميم لا من يجري ألف لام ميم على قلبي دون أن ينطق بها لا لا تصح الصلاة من أجر القرآن على قلبي في الصلاة دون أن يحرك شفته تماما ولسانه لا تصح صلاته بد أن يحرك الشفتين واللسان وينطق بالحروف نطقا صحيحا في صلاته نعم في سؤال آخر إخوان عندكم شيء ما شاء الله حويتم العلم كامل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم